يوم يرَونَ المَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إذِلَّ لَا بُشْرَى يَوْمَ إذِلَّ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدْ مَا عَمِلُوا مِنْ عمل فجعلناه الدكتور اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا واحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء والماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الْمُلْكُ يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده ويوم يعض الظالم عَلَى يديه يَقُولُ يَقُولُ يَا لِيْتَنِتْ أَخْدَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلِهِ يَا وَيْلَتَا يَا ويلتا يَا ويلتا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا